لا جناح عليهم في آبائهم ولا أبنائهم ولا إخوانهم ولا أبناء إخوانهم ولا أبناء إخوانهم ولا أبناء أخواتهم ولا نسائهم ولا ما ملكت أيمانهم والتقين الله والتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا.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 يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين ونساء المؤمنين يدرين عليهن من خلابيبهن ذلك ادنا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 يُقْتَلُونَ وَيُقْتَلُوا تُقْتَلَ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا